في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين